لما باركت على ابراهيم وعلى ابي إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فنبدا في باب النسخ على خطتين وباب النسخ على الخطين يعني عنوانه بهذا العنوان باب النسخ على الخطين باعتباري الأغلب في الباب والا في الباب تذكر فيه منسوخات اخرى كالعمائم والخمر والجبائر ولكن لما كانت أكثر المسائل حول وفي المسح على الخفين سمي الباب أو ان من الباب بهذا العنوان باب المسح على الخفين السؤال الأول في هذا الباب ما هي كيفية المسح على الجورب مثلا اتوضا لصلاة الفجر ثم البس الجورب وامسح عليه عند الوضوء لصلاة الظهر في المدرسة حيث إني اعمل معلمة وعند عودتي للمنزل اخله واتوضا بعد ذلك الوضوء العادي فلماذا جائز يقول الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى لا بأس في ذلك ولا حرج من لبس الجوربين او الخفين ان شاء المسلم اقاها يوما يوما وليله اذا كان مقيما غير مسافر وان شاء خلعهما متى شاء ولولا ان يصلي فيهما أو لم يصلي فيها الا مره واحدة يعني يمكن ان شخص يلبس الخفتين مثلا الى حتى يرجع الى بيته خرج في امر ان حتى يرجع الى بيته واضح يعني لن يكمل اليوم والليل لا يشترط ان يكون قاصدا او عازما على تكميل ماذا اليوم والليل لا الشركه لا لا هو من ذا شيخ قطع الكلام فمراجعه هذا اصلا تكون صوتية سخرت من لبس الجوربين والحطين يعني ان شاء المسلم استغفر شيء وريده كانت لبينا لك وتو واذا على ما تقول تكون ولا حرج في لبس وهذا لا يكون واضح ان لا حرج في لبس قطين والجوربين هل يصح عليك ان او لا يصح عليك هذا يعني لا حرج في نفس الخفين والجوربين باجماع لاقل باجماع المسلمين باجماع الناس تقريبا ذلك من نظر ملح التي تتعلق به طيب لكن له رخصة ان يبقى عليه الجوربان أو الخفان 24 ساعة بعد الحدث إذا كان لبسهما على طهارة وان يمسح عليهما والمسافر له ثلاثة ايام يعني 270 ساعه بعد الحدث يعني طبعا هنا هو يكون بعد الحدث فالحاصل انه لا باس ان يمسح عليه وقتا او وقتين ثم يخلعها اذا عندنا هنا مسائل متعددة اولا عندنا ذكر المسح على الخفين والمسح على الجوربين المسح على الخفين ارجو ان المسائل التي يمليها في اخر المجلسات مسائل مختصره لذلك ارجو من الذي يخطئ الا يفوت المسائل التي تمر بنا هذه اولا المسح على الخفين مجمع على جوازه المسح على الخفين مجمع على جوازه بل يذكر في كتب الاعتقاد لانه من المسائل التي اجمع عليها اهل السنه والجماعه وانكرها من انكرها من اهل الضلال والخروج والضلال والسنع من هذا قول الطحاوي مثلا ونظر المسح على الخفين في السفر والحضر كما رؤيه الاثر واحاديث المسح على الخفين متواتره عن النبي صلى الله عليه واله وسلم هذا بالنسبة للمسح على الخفين اما المسح على الجوربين فقد اختلف فيه بل ربما عزى بعض المتاخرين الى الجمهور عزا بعض المتأخرين إلى الجمهور القوله بعدم جواز المسح على الجوربين وبما عزا بعض المتاخرين إلى الجمهور القوله بعدم جواز المسح على الجوربين وجاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم ذكر المسح على الجوربين وصححه بعض من العلم من اخرهم الشيخ الالباني رحمه الله إلا أن هذا الحديث قد اوعد الا ان هذا الحديث قد اوعد ولعل اقوى ما يستدل به في هذا الباب ولعل اقوى ما يستدل به في هذا الباب ما نقل عن عدد من الصحابه رضي الله تعالى عنهم في هذا الباب ما يدل على تجويز المسح على الجوربين مروي عن الصحابه رضي الله تعالى عنهم في هذا الباب من تجويز المسح على الجوربين ولم يعرف لهم مخالف كما قال ابن قدامه رحمه الله تعالى في المغني وذكر هذا غيره ايضا ومن ثم قال كثير من اهل العلم من المحققين إن الاصل في المصح على الجوربين الجواز وانما قال كثير من المحققين من اهل العلم ان الاصل في المصح على الجوربين إذا اذا نذكر هذا لماذا حتى تفرق بين الخفين والجوربين المصح على الجوربين فيه ثلاث دقيقه باخذ ونظر عربى اخذ ورد اما المصح على الخفين ثم اجماع السنة السنه والجماعه ولا يعتبر اجماع اهل السنه اجماع غير خلاف غيرنا في حكم الاجماع لمن يخالف في هذه المساله ارافضه والخوارج لا يقبل خلافهم في الاجماع لانهم لان من اعتبر منهم من أمة الإسلام فإنه لا اعتبار في بالاجماع والخلاف الاجماع انما هو اجماع اهل السنه ولا يعتد بخلاف غيرهم طيب المساله التي الثانيه التي نذكرها هنا أن مدة المسح على الجوربين هي مدة المسح على الخفين وهي يوم وليله للمقيم وثلاثه ايام من بدايهها للمسافر يوم وليلة للمقيم وثلاثه ايام من بدايهها للمسافر نستمر يقول السؤال التالي هل يشترط في المسح على الخفان خف معين ام اي خف اخر ام اي خف اخرك يعني هل للخف شروط وضوابط ام اي خف يمكن المسح عليه وهنا لما نتكلم على المسح على الخف لا ينبغي ان نخلط في الكلام او نجعل الكلام في المسح على ماذا على الجورب ماشي لا لا لا نبغي ننتقل على الكلام في المسح على الجورب بعض الجهلة كان مثلا يشرحه فقه على مذهب الشافعيه ومذهب الشافعية لا لا تسويغ فيه للمسح على الجورب عرفت هذا يجعل باب المسح على الخطين من اوله الى اخره في المسح على الجوربين ويجعل هذا هو مذلول الخف عند الناس او عند السامعين الجهله فهمت ان الذين عمتهم من العوام يجعلوا كلام كانه ماذا على على الخف هنا الخف الخف باب والجورب ماذا باب كونه ان الجورب يلحق بالخف في احكامه هذا شيء ناقض لكن انا لما اتكلم على الخف لا أجعل الجوربة مما يسبق عليه اسم الخف قد ياخذ الشيء احكام شيء آخر بدون أن يكون ماذا بدون أن يكون داخلا فيه يعني لما اقول الارز مثلا في الربا له حكم الشعير والقمح الارز له حكم الشعير والقمح هل يعني هذا ان الارز هو من الشعير أو من القمح لا له حكمه صحيح ولكنه ليس من طيب الشيخ هو يقول يشرع النصب على الخفين اذا كان ساترين للقدمين والكعبين يعني كما يعبر الفقهاء لابد لابد ان يكون الخفان ساترين لمحل الفرض يعني فرض ماذا فرض غسل الرجلين لابد أن يكون الخفان ساترين بمحل الفرض من الرجلين مع كعبيهما لا ان يكون الخفان ساترين لمحل الفرض من الرجلين مع كعبيهما اذا اذا كانا ساترين للقدمين والكعبين طاهرين شخص يقول طاهرين ما, ما, ما, ما معنى انهما طاهرين يعني طاهران في نفسيهما بليس نجسين و ليس متنجسين ليس نجسين وليس متنجسين ليس نجسين كان يكون الخف مثلا متخذاً, متخذا من جلد كلب فانه يكون نجسا عند يعني عند كثير من اهل العد او ان يكون كذلك متخذا من جلد خنزير فإنه يكون نجسا عند أكثر اهل العد لا يجوز هذا ان يكون القف متخذا هنا بعض بعض من قبل تاتي من بعض البلاد يقولون ما حكم لبس النعال التي تصنع من جلود الخنازير ليس كذلك في بعض البلاد توجد نعال مصنوعه من جلود الخنازير فاذا خف صنع من جلد الخنزير لا يجوز المسح عليه عرفت ولا أن يكون متنجسه يعني لا لا يجوز ان تمسح على الخف وقد مثلا أخذه حيوان فبال فيه في الداخل كما انت جئت من غير أن تغسلها من غير أن تنظفها وماذا ولبسته ومسحت عليه في الخارج مسحك لا يصح وطهارتك لا تصح لأن الخف ليس طاهرا اذا لابد في الخفتين أن يكون طاهرين يعني الا يكون نجسين ولا متنجسين ومن جلد أي حيوان كان من الحيوانات الطاهره أو من جلد صناعي طاهر لا بأس الكلبني والبقر والغنم ونحوهما اذا لبسهما على طهاره ويجوز المسح على الجوربين ترى هذا الخف يكون مصنوعا في الاصل والغالب من الجلد وبالتالي إذا حتى صببت الماء هات لا يصل إلى الجلد لانه جلد لا يصل الى جلد الى بشرتك اما الجورب فلا الجورب لا قال ويجوز المسح على الجوربين وهما ما ينسج ويستر لستر القدمين من قطن أو صوف أو غيرهما كما هو معلوم الكفصين في اصح القول للعلماء هنا الشيخ يشير إلى ماذا إلى الخلاف الذي اشرت إليه قبل قليل هذا الخلاف الذي ربما ازي إلى الجمهور من المتأخرين فيه القول بماذا القول بعدم جواز المسح على الجوربين من هذا الذي في الرساله التي اريتنيها يا ابو حمزه لانه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه مسح على الجوربين والنعلين وهنا هذا الذي ثبته الشيخ هنا ثبته غيره من اهل العلم لكن في ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم في الجوربين والنعلين في ثبوته هذا حديث المغيرة بن شعبه وروى بعضه الارخام السنن ولكن في ثبوته نقاط ولكن الشيخ بعد هذا قال وثبت ذلك عن جماعه من اصحاب النبي صلى الله عليه وعلى وسلم هذا ثبت عن ستة أو سبعه من الصحابه هذا جاء أو جاء عن سته أو سبعه من الصحابة وقال غير واحد من اهل العلم انه لم يعرف لهم مخالف من اصحاب النبي صلى الله عليه وعلى وسلم ورضي الله عنه ولانهما في معنى الخفين اذا لانهما في معنى الخفتين في, في حصول الاتفاق بهما أن تلبس الجوربين تستدفئ بهما ترتاحوا يعني يكونان مفيدين لك في امور متعدده فيقول ولانهما في معنى الخطين في حصول الاتفاق بهما يعني في أصل هذا لا في كل ما يحصل بالخفان عرفت وذلك في مدة المسح وهي يوم وليلة للمقيم وثلاثه ايام بلا ليلها للمسافر تبدا من المسح بعد الحدث في أصح قول للعلماء اذا احتساب المده من أي شيء يبدا من اول المسح على راجح في أصح قول للعلماء بعض الفقهاء قال لا من الحدث يعني من انقضاء الحدث تقرر اختصاءنا الصواب أن ما جاء في الاخبار هو المسح ذكروا المسح يمسح فاذا الذي يستعمل هو ماذا او الذي يعتبر به في احتساب المده هو المسح ولهذا هو الشيخ قال تبدا من المسح بعد الحدث في أصح قوله للعلماء للاحاديث الصحيحة الواردة في ذلك ابى لبسهما الحديث الصحيحة فيها انه يمسح المقيم يوما وليله ويمسح المسافر ثلاثه ايام ولياليها فتدل هذه الحديث على ان احتساب المدة يبدا من ماذا ها من المسح اذا لبسهما بعد كمال الطهاره ما معنى انه لبسهما بعد كمال الطهاره يعني بعد ان يكون قد توضى وضوءا كاملا وغسل رجليه مساله اذا ما غسل احد الرجلين ادخ وثم البسها الخف وغسل الاخرى البسها الخف هذه الصوره فيها كلام يعني يفصل في محل ومر بنا في حاجيه الروض المربع لكن الخلاصه أنك حتى تخرج من هذا الخلاف لا تلبس الخفين إلا بعد أن تكمل وضوئك كله الا بعد أن تنتهي من وضوئك كله بعد هذا البس الخففين فهنا يكون لبسك للخففين بعد كمال الطهاره قال وذلك في طهاره الصغره التي هي الوضوء اما في الطهارة الكبرى فلا يمسح عليهما يقول في الطهاره الصغرى يعني من الاحداث الصغرى اما في الطهارة الكبرى من الجنابه فلا يمسح عليهما لابد من الخلع والغتسال بل يجب خلعهما وغسل القدمين لأن الغسل فرض فيه ايصال الماء إلى جميع الشعر والبشرة يصال الماء إلى جميع الشعر والبشرة مما ثبت عن صفان بن عسال وهو المرادي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفره الا ننسع خفافنا ثلاثه ايام ودواليهن إلا من جنابه ولكن من غائط وبول ونوم اخرجها النسائي والترمذي واللفظ وحمده وزيما وصححه كما قال الحافظ في البلوغ يعني في بلوغ المرام من ادله الاحكام وصححه الألباني والطهارة الكبرى اذا الخف يمسح عليه فقط في الحدث الاصغر اما الحدث الأكبر فلا بد من الخلع وغسل جميع البدن بما في هذا القدمان والطهارة الكبرى هي الطهارة من الجنابه والحيض والنفاس أما الطهارة الصغرى فهي الطهارة من الحدث الاصغر كالبول والريح وغيرهما من نواقض الوضوء والله ولي التوفيق السؤال التالي هو يقول ما هي الشروط التي يجب على المسلم مراعاتها عند المسح على الجوربين وهي قد تقدمت فيما قرانا الان إذا لاحظتم الشروط قد تقدمت لكن هذه إعادة لها بطريقه فيها ترتيب لا بد من انطهاره ما على طهاره لما قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لما اراد المغيرة وهو المشعبه رضي الله عنه أن ينزع خفيه قال دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين فاذا اراد ان يمسحها فليلبسهما على طهارة رجلا كان وامرا مسافرا كان او مقيما اثنان لابد من أن يكون ساترين صفيقين وهنا قوله صفيقين هذا فيه خلاف عند بين من جوز المسح على الجوارب فبعض من جوز المسح على الجوارب أو كثيرون ممن سوغوا المسح على الجوارب وهذا الذي ينص عليه عند الحنابلة انه لابد أن يكون الجوربان صفيقين يجب أن يكون صفيقين لا ان يكونا خفيفين جدا عرفت لكن بعض اهل العلم يقول لا ذليل على اعتبار هذا التفريق بل الصواب المسح على الجوربين صفيقين كان أو خفيفين حتى على الجورب الشفاف جدا تعرفون بعض الجوارب شفافه جدا يقول حتى على هذا من اخري من تكلم بهذا أو في هذا ونصر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله طبعا هناك ناس انتقدموا يعني كلام عند قناه الكلام عند الحزمه من غير ذلك بده يريد يعني ان ينظر عند ال... الشرح الممتحيه جدا البحث لازم ان يكونا ساترين صفيقين ويمسح مع الخروق اليسيرة على الصحيح هنا مسألة الخف المخرق الذي فيه خروق يسيرة لا تمنع من تتابع المشي عليه الخف المخرق هنا الذي يجوز المسح عليه على الصحيح هو الذي فيه خروق يسيرة لا تمنع تتابع المشي عليه وما المراد بانها لا تمنع تتابع المشي عليه يعني يمكن أن تمشي عليه ليس انه فيه خروق بحيث إذا سرت فيه تمزق وتقطع صحيح تكن فيه شيء يسير هنا هكذا فنخف المخرق يمسح عليه على الصحيح عرفت وهو قولا عند الشافعي احد الاشخاص صله المناسبه ذكر لي آآ انه آآ ارسل فهو كان قديم هذا قديم فارسل الى علي جمعه في درس من دروسه يقول له الشيخ ابن عثيمين نقل عن الشافعيه قولا بجواز النسخ على الخف المخرق فقال كاذب أنت تدعي نفسك شافعيا ولا تعرف ما في كتب الشافعيه فذا جهل بك جهلا تماد عرفته ثم يقول كاذب فارسل اليه ذاك الشخص وهو شخص نفتون نسال الله العافية لكن هو يحدثني لان كنت عارف فارسل يعني هو يحدثني يعجبني كلهم ظل كيف يقول ولكن مع بعد هذا هو استمر يحضر عنده حتى فتنا وكان يقول انا هذا الكلام غلط انا لا اقبله لكن ما زال الشيطان يبي حتى ماذا صار يقبله وربما يقول اسوء منه نسال الله العافي فيقول فارسل اليك ما رايك فيه قراءه كتب الشيخ المعتيمين يقول يا بني هذه كتب غير محرره تعاليك بكتب السلف رايت الشفاه رايت الحرص رايت السلفيه هذا اخر ما يقول مجالس الطيبين يعرف العمية يسمونها ايش هو كان يقدم برنامج يقول مجالس الطيبين هذا سبحان الله لا ادري واختار متعمدا او المعروف عند الناس يعرف الناس فلك قاعده ناس طيبين ماذا يقصدوا بها اليس كذلك لا يكونون طيبين يكونون خبيثين الله المستعان ثلاثه ان يكون المسح لمده معينه وهي يوم وليله للمقيم وثلاثه ايام بذيانيها للمسافر ولا يمسح اكثر من ذلك إذا توافرت هذه الشروط فإن المؤمن يمسح على قدميه والجوربين والمرأة كذلك ما الحكم في المسح على الجوارب الش... على التي الش... الشراب يعني الشراب الشفافه قال من شرط المسح على الجوارب أن يكون صفيقا ساترا فإن كان شفافا لم يجوز المسح عليه هذا الايش ان تذكرون ما اشرت إليه الآن لأن القدم والحاله والحال ما ذكر في حكم المكشوف وهذا و هذا وهذا قول له قوه لا شك قول هذا الجورب الشفاف جدا الرجل فيه في حكم مكشوف الاخرون يقولون لا ليست مكشوفه وهذه الجوارب تلبس لانه يرتفق بها ويستفاد من لبسها وهي من ضمن التساقين اردت أن الذي الجورب الشفاف اصلا إذا بلل يده ومسح ماذا سيص... سيحصل في كثير من الاحياء ربما هو مجرد التل... يعني ان يبلل يده سيبلل ال... الجورب بخلاف الجورب الصفيق فانك تبلله وتمسح من اعلى فلا ينفذ هذا الى اسفل كالحف يعني ملحق الماء على الاقل طيب وما ايضا نسيت في هذه المسألة هل ينطبق المسح على الخفين على الجوارب المصنوعه من القطن أو الصوف أو النايلون المستعمل حاليا وما شروط المسح على الخفين وهل يجوز الصلاه بالحذاء الجواب يجوز المسح على الجوربين الظاهرين الساترين كما يجوز المسح على الخفين لما ثبت عنه صلى الله عليه واله وسلم انه مسح على الجوربين والنعلين ولما ثبت عن جماعه من الصحابه رضي الله عنهم انهم مسحوا على الجوربين حكم المسح على الجورب والنعلين والفرق بين الجوربين والخفين ان الخفة ما يصنع من الجلد اما الجورب كما يتخذ من القطن ونحوه وبعض أهل العلم هذا معروف المعروف أن اننا نستعمل الجلد لعل بعض اهل العلم قد ذكر ان الخف قد يتخذ من غير الجلد مما يقارب الجلد او يكون في معنى الجلد اما الجورب فمعروف أن يتخذ من القطن والصوف ونحوهما ومن شروط النسخ على الخفين والجوربين ان يكونا ساترين محل الفرض سؤال ما هو محل الفرض سؤال لكم يا اخوان ما هو محل الفرض انا ذكرت الان حتى نرى اخوه النائمين من الذين معنا اريد من هناك لا من الجالسين تحت اريد ال من هناك في قل يا لمست ها اريد عباره ندق قل يا ا اذا محل الفرض هو الرجلان مع الكعبين الرجلان مع الكعبين كتبتم الا اخواتنا الذين لم يرقعوا ايديهم كتبوا هذا محل الفرض الرجلان مع الكعبين وان يلزم يكون ساترين لمحل الفرض وان يلبسهما على طغارة وان يكون ذلك خلال يوم وليلة للمقيم وثلاثه ايام بلا من بلااليه للمسافر ابتداءا من المسح بعد الحدث عملا بالاحاديث الصحيحة الوارده في ذلك هذا التخفيف انما تقدم وتجوز الصلاه في النعلين السليمتين من الاذان لان النبي صلى الله عليه واله وسلم صلى في نعلي متفق عليه على صحته ولقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابي سعيد رضي الله عنه إذا اتى احدكم المسجدا فليقلب عليه فإن راى فيهما ماذن فليمسحه ثم ليصلي فيهما اخرجه أحمد وابو داود باسناد حسن ولكن إذا كان المسجد مفروشا فالاحوط ان يجعلهما اين نعليه لمكان مناسب او يضع احداهما على الأخرى بين ركبتي حتى لا يوسخ الفرشه على المصلين والله ولي التوفيق فتوى او كلام للشيخ ابن باز فيه تفصيل اكثر في هذه المسألة به يفهم هذا ال الذي ذكره هنا لان هذا ياتي معنا ان شاء الله حتى يفهم الاخوان طيب السؤال الثاني لاحظت ان بعض المسلمين يمسحوا على خفيهم وعليه جوربان فاذا اراد ان يدخل المسجد خلع الحذاء وهو يعتقد ان المسح بتلك الصورة صحيحه هل هو صحيح ام لا يقول هذا فيه تفصيل فاذا كان المسح على الجورب والنعل اذا كان لبس على طهارته فاذا مسح على النعل مع الجورب لو خلع النعل فانه يخلع الجورب ويبطل الوضوء اذا كان قد مسح على الاثنان جميعا يبطل الوضوء بخلع احدهما اما اذا خص المسح بالجورب ثم لبس الحذاء فانه لا يبطل الوضوء بذلك لان الحكم حين ابن للجورب اما اذا مسح عليهما جميعا فالحكم يتعلق بهما جميعا فاذا خلع الواحد اخلع الاخر وبطل وضوؤه يعني الـ الـ لا يكون له للاسفلي لا يكون له حكم ماذا لا يكون له حكم الاعلى بمجرد انه مسح على الاثنين وسواء في هذا طبعا هنا ستقول النعل يعني دون محل الفرض أو ستر محل الفرض سواء قلت دون محل الفرض أو ستر محل الفرض فالكلام هنا اواحد اذا خلعن عليه وقد مسح على النعلين فإنه لا بد أن ان يخلع اذا خلعن عليه وقد مسح على النعلين لا لابد أن يخلع النعلين ترى الايه المتدين لم ينتبهوا يعيدون سمع هذا الكلام حتى يفهموا شيئا فشيئا وتحبون انفسهم بدلا من الاوقات الفارغه لأن كثيرا من الاخوه ينظرون الي وهم لا يفهمون لو اريد ان اقول وهم لا يبصرون ان ترهم ينظرون اليك وهم لا يبصرون فهم لا ابا ينظرون الي لا يفهمون ويقول ما من الذي يقول هذا وما يشعر بعض بعض الاخوه هذا من فهم المساله يرفع يده والذي فهم ساساله كيف فهم قل يا اخي من ماذا فهم سنة. لان الذي لبس الجورب ما هيناي اما لبس يعني وما سها عليه ما فك على اسمي طيب خلع النعل انا الموجود اللي بيتايس هذه اذا إلن خلى ألن النعل هل لم بيتايس لا بدي اني اخلع الجورب عليه يعني لا يكتفي بالمسح على الجورب اذا اذا كان ماسحا على النعل لا بد اني ايش اني اخلع الجورب وان اغسل اما اذا كان مسح على الجورب ولبس فوقه النعل فالحكم للجورب صحيح هذاك البلول اجاد جزا الله خيرك درب البلول ضحاة مستبشر انت ان شاء الله ضحاة مستبشر طيب اما إذا خص المسح بالجورب ثم لبس الحذاء فانه لا يبطل الوضوء بذلك لأن الحكم حينئذ للجورب اما إذا مسح عليهما جميعا فالحكم يتعلق بهما جميعا واضح فإذا خلع الواحد خلع الاخر وبطل وضوؤه طيب هنا مسألة اذكرها الآن شخص مسح على الخفين أو الجوربين ثم خلعهما توضأ ومسح على الخفين والجوربين ثم خلع الخفين والجوربين او الجوربين ما حكم طهارته ها, ها. ها. حينئذ باطله عند الجمهور عند الجمهور طهارته باطله لابد ان يستأنف وضوءا جديدا لابد ان يتوضا وضوءا جديدا بهذه الحاله بعض اهل العلم قال لا لا لازم ان وضوءا جديدا بل هو على طهارته الا اذا احدث ف حينئذ يتوضا ويغسل رجليه وبعض اهل العلم قال لا يكفيه مسح الرجلين فقط الطولان الاقوى الاول والثاني والجمهور كما قلت على أن الذي خلع الحذائين بعدما مسح عليهما فتطهرت اومد باطله عليه أن يتوضا وما يقول الشيخ وما ينبغي التنبوه التنبيه عليه ليس التنبوه انه ينبغي التنبيه عليه هذه الاخطاء بصحه القضاع لذا مسؤول الداروي علي انتبهوا لهذه الاخطاء لنجعله يسمعها في حتى يصححها وما ينبغي التنبيه عليه أن المسح على ظاهر القدم فقط ولا يحتاج الى العقب يعني المسح يكون هذا الخف المسح على الاعلى فوق ليكون المسح على فوق لا يمسح من تحت ولا يحتاج الى العقب ولا أسفل الخف فمتى مسح على ظاهر القدمين كفى ولان النبي صلى الله عليه واله وسلم كان يمسح على ظاهر الخفين فقط ولا يجب مسح العقب ولا مسح الأسفل و بينما السنة مسح الظاهر فقط لما ثبت عن علي إن رضي الله عنه انه قال لو كان الدين من الراي لكان أسفل الخف اولى بالمسح من اعلاه وقد رأيت النبي صلى الله عليه واله وسلم يمسح على ظاهر خفيه وهذا رواه ابو داوود باسناد حسن أو صحيح ومع هذا الراصدة لا يقولون بالمسح على الخفين ونقل أثر علي رضي الله عنه إلى الرجلين اذ استنأ قوله وافض انهم من قوله ان تمسح بالجلبان قالوا اما مساله الجبيره فانت تعرفون الجبيره ولماذا سميت جبيره لانها توضع لجبر الكسر الذي يكون في العظام سميت الجبيره جبيره لأنها توضع لجبر الكسر الذي يكون في العظام فان يكون على الانسان جبيره على قدمه أو على ذراعه أو في وجهه جرح فإنه يمسح يمسح عليها وليس لها وقت معين ما دامت موجوده ما دامت موجوده مع احتياجي إليها ليس انها مدامه موجوده بدون حاجة ليس أن شخصا مثلا اصيب في اصبعه بشيء فجبس يده كلها ولاجل اصبع هذا لا يصلح وضوحه حين لا يصح انما تقول موضوعه بقدر الحاجة وما زاد فينبغي نزعه كان يكون على الإنسان الجبيرة نعم ما دامت موجودة يمسحها لو طالت المدة حتى يشفى ما تحتها ثم يزيلها وليس لهذا حد محدود إلا العافيه يعني الى ان يشفى ويعافى ويمسح على الجبيرة كلها إذا كانت في محل الفرض يعني على ما يكون في محل الفرض من الجبيرة ولو كانت وضعت على غير طهارة فما لو جرح مثلا في يده او في رجله هو على غير وضوء ثم وضع الطبيب عليه الجبيرة فانه يمسح مطلقا على الراجح ولا اعاده عليه لأن بعض الفقهاء يقول يمسح في هذه الحالة لانه لا يستطيع الا هذا لكن عليه الاعاده الصواب أنه لا اعاده عليه لان قالوا هذه الجبيرة من باب الممسوح فلا يصح المسح عليها إلا إذا كانت موضوعه على طهاره كالخف ومغير ولكن الامر الجبيره مختلف ولهذا الشيخ يقول فانه يمسحه مطلقا على الراجح يعني سواء وضع الجبيره على وضوء أو وضعها على غير وضوء ولو كان وضعها حين وضعها على غير وضوء وكذا وهكذا في غسل الجنابه فإذا كان في ظهره أو جنبه او في جنبه لزقة تعرفون اللزقه التي تلزق لزقه بلاستر فذا ما يعرض له لصق او في جنبه لزقه او جبيره فانه يمر عليها الماء ويكفيه ولا حاجه إلى أن يزيلها بل ما تمر عليها الماء كفى حتى يعافيه الله وليس عليه تيمم بل يكفيه مرور الماء عليها فان دار يمر الماء عليها بما يناسب طيب من عبد العزيز بن عبد الله النبازن الى حضره الاخ المكرم مدير مدرسه تحفيظ القران الكريم الابتدائيه بجدة سلمه الله سلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فقد اطلعت على استئنافك المقيد باداره البحوث العلميه والافتاء برقم كذا وتاريخ كذا المتضمن استشكالك بعض فقرات وردت في كتابي مقرر الفقه للصف الخامس والسادس الابتدائي او في كتابي مقرر الفقه للصف الخامس والسادس الابتدائي يفيدك بانه يجوز المسح على الجزم يعني على الـ على ليش ان انعال انت عارف الجزم ذا حذيه مع ما ظهر من الجوارب ويكون الحكم لهما جميعا فمتى خلع الجزمة بعد الحدث وجب خلع الجورب واعاده الوضوء للصلاه ونحوها على قول الجمهور وان مسح على الجورب بدون الجزمة كفى ذلك اذا كانت الجوارب ساتره لمحل الفرض ولا يضره خلع الجزمه في حال الصلاه او غيرها وفق الله الجميع لما فيه رضاه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته قول ولا يضره خلع الجزمة في حال الصلاه او غيرها هذا لا ادري الشيخ هنا يريد يعني بالنسبه لل لنفس المسألة التي نحن فيها او يريد بالنسبه للمساله التي نحن فيها او يريد عموما اذا ما كان مصلية لانه يقصد بالنسبه للمساله نعم ومن دخل الجزم متواعد فذهب الجواب خلعه الجوربان ما يتوضا ومسح ثم دخل يصلي وخلع الجزمه فلا يضر توضأ ومسح على النعل النعل وفوق الجورب ثم دخل يصلي فخلع الحذاء تلايه ظهره ان شاء الله طيب نبدا في نواقض الوضوء السؤال ينتقض وضوئي في الصلاه وفي قراءه القران بواسطه الريح زؤاء بواسطه بصوت او برائحه فقط فاعيد الوضوء كلما انتقض ولا ولكن هناك ذات في بالله قالت لي انه ليس عليك اعاده الوضوء عده مرات ولكن بوضوء واحد تصلين وان انقضت انتقض الوضوء فعليك اعاده الوضوء مره ثانيه وان او ادخل ان انتقض الوضوء ثالثه فلا يلزمك اعاده الوضوء فلا هذا صحيح وماذا افعل في هذه الحاله ابياده في, في هذه الحاله اذا تقضى وضوءك في الصلاة عن يقين بسماع الصوت او وجود الرائحه قالك أن تعيد الوضوء والصلاه لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا فسأ أحدكم في الصلاه فلينصرف وليتوضا وليعد الصلاه وهو اهل السنن باسناد الحسن لقوله صلى الله عليه واله وسلم لا يقبل لا تقبل صلاة أحدكم اذا احدث حتى يتوضا متفق على صحته وهو من حديث أبي هريره رضي الله تعالى عنه فقال رجل ما حدث يا ذا هريره فقال فساونا انظرات قال رجل من حضرموت ما حدث لي هذا غريره قال كساء او ضراء اذا خرج شيء سواء كان صوتا فقط بدون رائحه أو كان رائحه فقط بدون صوت ينقض الوضوء الا اذا كان الحدث معتاد دائما اذا عند هلاتم في لا تريح فان عليك طبعا تذكرتم فيما مضى أن هناك فرقا بين من يكون عنده كثرة احداث ومن يكون عنده انفلات ريح أو حدث دائم كثرة احداث هذا لتوضاؤه او لا بس وضمان انت اكلت مثلا وعامل قبل شيئا في بطنك فولد كثيرا من هذه الاشياء في وقت ما. لكن انت لست مريضا بهذا واضح انما الكلام هنا على الشخص المريض الذي لا تحكم له ابدا فهمت او لا يكاد يكون له تحكم الا اذا كان الحدث منك دائم فإن عليك أن تتوضا إلى الصلاه إذا دخل الوقت ثم تصلي ثم تصلي الفرض والنفل ما دام الوقت ولا يضر ما خرج منك في الوقت لأن هذه الحالة حالة ضروره يعفى عنها يعفى فيها عما يخرج من صاحب الحدث الدائم إذا توضى بعد دخول الوقت لادله كثيره منها قوله سبحانه فاتقوا الله مستطاع اما خديفه عائشه رضي الله عنها في قصه المستحابة حيث قال لها النبي صلى الله عليه وسلم ثم توضئي لوقت كل صلاه ان القراءة فلا حرج هذا الكلام في المستحابة وفي كل اصحاب الحدث الدائم من انفلات ريح وسلس بول وغير ذلك اما القراءة فلا حرج عليك أن تقراي عن ظهر قلب وإن كنت على غير طهارة إلا في حال الجنابه فلا تقرأي حتى تبتسري على ما هو مذهب الجمهور وليس لك مس المصحف إلا على طهارة من الحدث الاكبر والاصغر إلا إذا كان الحدث دائما فانه لا حرج عليك اذا توضات لوقت كل صلاه لان تصلي وتقرئي من المصحف وعن ظهر قلب لانه مقتلى لما تقدمنا في حكم الصلاة وفق الله الجميع إذا كان يباح لها الصلاه مع دوام الحدث من باب اولى ان يبطلها مسل مصحف وفق الله الجماهير السؤال التالي اشكو من مرض مزمن في القولون ويتسبب عن ذلك خروج روائح وخاصة أثناء الصلاه ولكثره حدوث ذلك أصبحت أشك في صلاتي حتى لو شممت رائحه من أي مصدر آخر توهمت انها مني فماذا افعل أثناء الصلاة وهل يجب علي ان اتوضا حين حدوث الشك ولا يجوز ان اكون اماما في حالة أن المأمومين لا يجيدون القراءة الجواب الاصل بقاء والواجب عليك اكمال الصلاة وعدم الالتفات إلى الوسوسة حتى تعلم يقينا انه خرج منك شيء بسماء الصوت أو وجود ريح التي تتحقق انها منك يعني لا الانسان خصوصا اذا يعلم أنه صار مقتلما بالوسوسة عليه أن يكون ماذا دافعا عن نفسه دائما المرء عليه أن يراقب ويتامل نفسه دائما فاذا وجد أنه صار صاحب وسوسه فيدفع هذا دائما في كل باب أن تتامل وانظر في نفسه حتى تتقي شرور نفسك انا اعلم من نفسي مثلا طعاما اجد الناس ياكلون شيئا احب ان اكل معه وحتى انا لشان لي أنا شخص معه طعام أنا احب ان مثلا انا كل مثلا ان اكل معك انا اظن انني مره اخذت من حديثك اكلت معه تفضلت عليك انا اقول ماذا فاهم اذا عرفت من نفسي طمعا في اطعمه الناس ماذا اصنع اكف نفسي انتبه لنفسي انا اعلم من نفسي انني اغضب بسرعه اذا انتبه لنفسي اعلم من نفسي انني صاحب شهوه الى شيء ما اذا تاريز لنفسي التوقا لنفسي ابتعد عن محل الشيء الذي فيه السوء أعلم أنني في حرام معين احبه ولا اصبر عنه اذا ابتعد عن هذا الحرام وعن مكان وجوده صحيح أعلم من نفسي ضعفا إذا لقيت مثلا شخصا من أهل البدع اذا لا القى أت... إذا رقيته في طريق اخذ في آخر ابتعد عنه تماما لا أمر من ذات المكان لانني أعلم انني ضعيف ولا استطيع أ... أ... أعلم من نفسي ضعفا في العلم أو ضعفا في, ال... في الرد أو ضعفا في الشخصية الشخصيه لا نفتح مجالا حوالا مع شخص خصوصا اذا كان شخصا يتكلم بجال أو بضلال لا افتح له مجالا ابدا حتى لو تكلمه أم... امشي واتركه لانني لن استطيع ان ارد عليه فاهم؟ هناك شخص ثالث قد يرد وهذا ايضا يقال له هناك شخص ثالث يسكت وهو يتكلم يمكن هذا حين ايه اذا كان اذا كانت شخصية المتكلم والمكلم تسمح بهذا واذا كانت تترك دائما المرء يتحسس نفسه وينظر في احواله حتى لا يوقع نفسه في مشاكل لكن كثير من الناس يعلمون من انفسهم سوءا في ابواب وفي موارد معينة ولكن مع هذا هم لا ينتبهون هم لا ينتبهون لان تجد شخصا فعل ذنوبا وفعل بلايا وفعل رزايا ثم طيب يا رجل اعلم ان هذا له تأثير عليك الذنوب تؤثر عليك حتى في نظرتك الى الناس حتى في تعاملك مع الناس فانت هذا بسبب الذنوب قد يزداد الضين على قلبك فترى ولي الله عدوا وترى عدو الله ولي لان تناصل ولفساد الحال فان تنتبه لهذا لا لا تجعل الامر عندك هكذا وانت أنظر إذا كنت مجنبا انظر كل عل هذا بسبب ذنوبي لعل التصرف السيء بسبب ذنوبي لعل فكري بسبب ماذا بسبب ذنوبي فهمت انا اسجرك الان ان تفعل شيئا ليس جيدا اسجرك فيه قل لا تفعل هذا يا اخي ها طبعاً تعرفوا عند بعض الباعه اذا كان عنده أمال يقول لهم كلمه شعارا يقول ماذا الزبون دائما على حق صحيح لذلك بعضهم يقول الزبون هنا بعض الاخوه يتبنى شعار الطالب دائما على حق فهمت يعني اذا انا قلت لشخص شيئا أو زجرته زجرته وتصرفت معه تصرفا الشعار هو ماذا ان الطالب دائما على حق من المخطئ دائما لا دا هو دوال مخطئ مهما حصل ومهما دار ومهما جرى ومهما قال فالمخطئ من ها موسى لا ده يتصدى ف فالمخطئ يقول هو الايش المدرس او المعلم هذا هو المخطئ دائما هذا عجيب هذا تفكير يعني سبحان الله لكن هذا عند كثير من الناس يا والعجيب انك لا ترى فقط الملوم هو الذي ماذا يفعل هذا بل تجد له مؤيدين كيف يفعل معك هذا لا لا يصلحان وخصوصا ان بعض الناس عندهم عصبيات جاهليه يعني تزعق لشخص بنوعه بنوطنه يتعصبون له يقولون كيف يقول لك هذا لو كان مصريا لم يقل له هذا والله يقول له هذا واكثر منه عجيب هذا تفكيراتنا المهم بعض الناس حتى يصل الأمر به الى انه انا في المجلس يكاد فحيح يخرج منه كفحيح الافعى تعرفه هذا يك انه أنا... مبين لكم يكادوا... تكاد ان تجد هذا منه هذا الذي بقي هو لا يشعر بنفسه فهمت وما واذا بعضهم يعني ايش هذا كيف حالك فلان يقول هو لماذا يقول لي كيف حالك يريد أن يفعل معي شيئا سيئا امم شو يقول لي يريد ان يستاذئ بي يا رجل قلت كيف حالك أو شبعوا الشيطان وجاء بالشيطان والشيطان يريد أن يبعده عن الخير وعن أهل السنة فماذا فهدفه الأكبر أن يبعده عن المجلس الدرس طيب من المدرس هنا فلان اذا عاد فلانًا فاين هذا وهكذا فالمرء لابد أن ينتبه لنفسه ولأحواله معي ولهذا بعض الناس تجد هذه العلامات ظاهرة من يعني أجد شخصًا بعيدا وقد لا انت احد ماذا لم نرك كانني شتمته مثلا او كانني قلت له كلمة ليست جيدة لا ينتبه إلى أن هذا من عنده هو الى ان هذا بسبب ما عنده هو من الفساد بسبب ما عنده من خف الطوية بسبب عنده من أحوال ردية لكن لا ينتبه اكثر الناس لا ينتبه نادر من ينتبه في الواقع ولا حول ولا قوه الا بالله نادر من ينتبه اما اكثر الناس فلا ينتبهون كثير من الناس إذا ما جرى بينه وبين أي شخص في العالم والله لو ذهب ليس انا اراقب لا هذا لانه هنا معي هنا في هذا المكان والله لو ذهب الى اكبر العلماء في العالم سيفعل معه هذا اذا الشيخ صالح الفوزان ذهب عنده وزجره زجره سيخرج يتكلم فيه وكلما راى شخصا سيحكي له موقفه مع الشيخ الفوزان وكيف أنه لا يحب طريقه صحيح انا وليس صحيح هذا يحصل الرئيس ناشفان انا حصل لي معه موقف فانا طيب ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اذا هذا ماذا قلنا على ان المراه ينتمي لنفسه في الدين في الوسوسه انا اعلم انني صاحب وسوسه اذا لا التفت إلى الوسوسه انا بعض الناس في الجهة المقابله هو يتساهل فمره هو يصلي مثلا بسرعه وبعدم انتباه فيشك كلنا صليت ثلاثه ام اربعه كل لأ... لا لا لا داعي للوسوسه هي اربعه اكيد اجي لا يوسوس لم أكتل... قد بتوسوس لا وسوسه عندك عندك هذا بعد... تريد تنتقي من فرط السرعه ما تذكرت فهمت هذا مع هيك الانسان لابد ان يدرك وان يفهم وان يسال الله تعالى ان يبصر ان يسال الله أن يعطيه ماذا البصيره حتى يكون متبصرا في, في, في أمره وفي ما يصلحه وفي مرقه الله طيب يقول ولا مانع ان تكون اماما اذا كنت اقرا الحاضرين هكذا اذا يكون هو اول الجواب الاصل بقاء والواجب عليك اتمام الصلاه وعدم الانتقال الى الوسوسه حتى تعلم يقينا انه خرج منك شيء بسماع الصوت او وجود الريح التي تتحقق انها منك لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم لما سئل عن الرجل يجد الشيء في الصلاه قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحه اتفق على صحته ولا مانع ان تكون اماما اذا كنت اقرا الحاضرين اذا كان الحدث ليس مستمرا وانما يعرض لك بعض الاحيان ومتى عرض حدث بطلت الصلاه سواء كنت اماما أو ماموما أو منفردا ومتى وقع الحدث وانت امام فاستخلف من يصلي بهم بقيه الصلاة من خواص الجماعة الذين وراءك نسال الله لنا ولك العافيه يقول الشارح يشغل السائل بعد هذا تكميلا للملف السؤال على الشيخ يقول يقول صاحبنا هذا إنه عندما يتبول وينقطع البول قليلا ثم بعد أن يغسل مكان البول ويتحرك يحس أنه نزل منه وانه ياخذ فتره طويله لا ينتهي ينزل قطرات بعد هذا فيقول ماذا افعل فالاكتفي بالوضوء الأول؟ واغسل المكان واكمل وضوئي ام انتظر الى حين انتهائه افيدوني افادكم الله فلهذا الامر قد يقع من باب الوساوس والأوهام وهو من الشيطان وقد يقال لبعض الناس حقيقه لكن في الواقع تجدوا كثيرا من الناس يكون هذا عندهم وسوسه خصوصا الناس الذين يكونون في مراحل كيف في مراحل يعني شخص لم يكن مستقيمة صار مستقيمة تجد كثيرا من الناس في مثل هذه المرحله يوسوسون لماذا لان الشيطان يريد ان يبعدهم وان يكره إليهم اليهم امرا الوضوء والصلاه فهمت فيج يريد ان يجعل الصلاه ثقيله عليهم وان يجعل الوضوء ثقيلا عليه فتجد شخصا يتوضا لمدة نصف ساعة فاهمت تجده يصلي ويتشكى انا صليت. لم اصلي انا اصلي صلاتي بطلت سقطت طيب فيعيد الظهر 3 مرات 4 مرات فكل في يصير ثقيلا عليه فيقول انا لماذا انا هكذا كنت لا اصلي من قبل وكنت فاسدا آآ آآ ضائعا ولم يكن عندي هذه المشاكل معي كان في ايضا الشخص الذي يريد يتقرب إلى الله ويزداد قربا من الله فياتيه الشيطان ليتلاعب به ويوصسه ويشككه حتى في أمر الله سبحانه وتعالى في أمر الدين في امر كذا في امر كذا حتى يصرفه عن الحق والخير والحرص على التعبد والتقرب إلى الله بهذه الافكار التي لن يخرج منها بطاهر صحيح ام ليس صحيحا, صحيحاً. فالمرء عليه أن يستعين بالله وان يستعيذ بالله وان يرجاء الى الله في دفع هذه الوساوس والشرور عنه وقد يقع لبعض الناس حقيقة فاذا كان حقيقة فلا يعجل حتى ينقطع البول ثم يغسل ذكره بالماء وينتهي وإذا خشي من شيء بعد ذلك فليرش ما حول الفرج بالماء كما تقدم معنا بعد الوضوء ثم يحمل ما قد يتوهمه بعد ذلك على أنه من هذا الماء الذي رش به ما حول الفرج لورود السنة بذلك هذا قد يعينه على تبت هذه الوساوس ولا ينبغي للمؤمن ان يلتفت الى هذه الوساوس لان هذا يجله عليه الشيطان يحدث بعد هذا ان ينقله من الوساوس الى ما هو ابعد بعض الناس كما ذكرت لكم من التكفيرين كان مسجون لفرض وسوسته وسوسته صارت في ماذا فانه ليس صلاته تبطل وليس ان وضوؤه يبطل وسوسته صارت انه يكفر كلما اسلم كفر كلما اسلم يقول انا ات كلما اسلمت كفر جاء بعض الناس هي تاثير الوسوسه الله واياكم في الطلاق ياتي يقول ان طلقت مراتي ولا المطلق طلقت هو المطلقه وانوي اذا قلت لها هكذا انا شخص نسب الله العافيه كلما لاقاني يقول أنا لي انا ما طلقتها وكل هذا يعتبر طلاقا كلما لاقاني كان الظاهر به شيء بعض الناس هذا كما يقول انا كفرت ولا يقول انا كفر خلاص وقال لا يصل شخص نقول له طيب الان قم اسلم وقال لا انا لا فائدة حاولت مرارا اسلم ثم خلاص لا فائدة يبقى جاهل لا يصلي نزلوا بالعراق والعجيب انه معتقدا مع هذا انا لماذا كان معتقدا بالله على انه متكفيري وكذا يعني وصار هو يقول انا انه كافر لكن هو اخش وهو خرج جسد سيستخدم جديد على طريقه الخوارج والان المهم ولا ينبغي للمؤمن ان يلتفت الى هذه الوساوس لان هذا يجره عليه الشيطان طبعا هذه الاشياء لما نذكرها نقول الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاهم به وفضلنا على كثير من من خلقه تفضيلا انسب الله العادل يعني انا وانا اعوذ بالله من الشمات لانى قال يحيى الشيطان والشيطان حريص على افساد اعماده بني ادم من صلاه وغيرها فلا الحذر من مكائده ووساوسه والاتكال على الله وحمل ما قد يقع له من الوساوس على أنه من الشيطان حتى لا يلتفت اليه هذا في كل باب يعني هذا في كل باب فان خرج منه شيء عن يقين من دون شك اعاد الاستنجاء واعاد الوضوء أما ما هناك شك ولو كان قليلا فانه لا يتثبت الى ذلك استصحابا للطهارة ومحاربة للشيطان ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم فقيل يا رسول الله الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاه فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا فارشده النبي صلى الله عليه واله وسلم إلى انه لا ينصرف من صلاته من أجل هذا التخيل حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا السؤال التالي بعدما انتهي من الوضوء اشعر بانه يخرج مني نقاط من البول فهل يجب علي اعاده الوضوء حينا أنني كلما عدت الوضوء حصل نفس الشعور فماذا أفعل الجواب هذا الشعور عند السائل بعد الوضوء يعتبر من وساوس الشيطان فلا يلزمه أن يعيد الوضوء بل المشروع له ان يعرض عن ذلك وان يعتبر وضوءه صحيحا لن ينتقض بقول النبي صلى الله عليه واله وسلم لما سئل عن الرجل يجد الشيء في الصلاه الا لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحه متفق على صحته ولان الشيطان حريص على افساد عبادات المسلم من الصلاه والوضوء وغيرهما فتدجب محاربته وعدم الخضوع لوساوسه مع التعوذ بالله من نزغاته ومكائده والله ولي التوفيق اذا امضي بعض المسائل المسألة الاولى المساله الاولى يشرع المسح على الخفّين ويجوز المسح على الجوربين الطاهرين الساترين كما يجوز المسح على الخفّين المسألة الثانية من شروط المسح على الخفّين والجوربين من شروط المسح على الخفّين والجوربين ان يكون ساترين لمحل الفرض ان يكون ساترين لمحل الفرض وان يلبسهما على طهارة وان يكون ذلك خلال وان يلبسهما على طهاره وان يكون ذلك خلال يوم وليلة للمقيم وثلاثه أيام بلياليها للمسافر خلال يوم وليلة للمقيم وثلاثه أيام بلياليها للمسافر ابتداءا من المسح بعد الحدث ابتداءا من المسح بعد الحدث المساله الثالثه من شرط المسح على الجوارب ان يكون صفيقا سافرا طبعا في هذه المساله خلاف تنقلي ان يكون صفيقا ساترة فان كان شفافا لم يجوز المسح عليه يشرع المسح از المساله الرابعه يشرع المسح على الخفين في الطهارة الصغرى اما في الطهاره الكبرى فلا يمسح عليهما والطهاره الكبرى اذا يشرع المسح على الخفين في الطهاره الصغرى اما في الطهاره الكبرى فلا يمسح علينا والطهاره الكبرى هي الطهارة من الجنابه والحيض والنفاس طهاره الكبرى هي الطهاره من الجنابه والحيض والنفاس اما الطهارة الصغرى فهي طهاره من الحدث الأصغر اما الطهاره الصغرى فهي الطهاره من الحدث الاصغر كالبول والريح وغيرهما من نواقض الوضوء المساله الخامسه تجوز الصلاة في النعلين السليمتين من الاذى المساله السادسه السنه مسح الظاهر فقط مسح, أو مسح ظاهر الخفين فقط السنة مسح ظاهر الخفين فقط المساله السابعة يمسح على الجبيره كلها أو يمسح على الجبيرة كلها ولو كانت وضعت على غير طهارة ولا حاجه إلى أن يزيلها بل يكفيه مرور الماء عليها وليس عليه تيمم هنا المس مساله ان عليه ممكن ان على في الاخر تبدل انا بحذر ف عن الموضوع ف تكون في الاخر وهذا المسائل وبعد هذا لا نحتاج الى نذكر شيئا فيها هنا ويتم على ان شاء الله ما زال ممتاز نختفي هذا والحمد لله